وابحث وابحث في حلال الحزن عن آهن آهن اي ما شاء الله وابحث في حلال ايه ايه يا جنود صاحب الزمان هلا سلت, هل... هل سلت है फ अल महदी फ अल महदी है अल्लाह है लासिम का अल्लाह आ फ معاد طول مهدي القاعده علت ما عاد ذكرى خدي في جفني السماء قالت ما زلنا على العهد يمازلنا دمعاتي في خدي حزني اني من حسين وهو مني قال دمعاتي في خدي حزني اني اني صلى الحسين صلى والمهدي والمهدي آه من آه ايوه هل دمع عيني وابحث وابحث فيه هلا هلا حبيبي إن الله مهدويا إن شاء الله آهن أيها الوصول هل... وابحث وابحث فيه هلا هلا هل... سلت دیرحاتی حتایجه او عشورا من دمعلاتی ماتي في عجدي انا المهدي شو فيك ساي ماتي يا ابل غنوبه ني همى قرباتي عني همى قربا ها هلت ذكرا يا جدي اذن هلت رسايا الفو مهدي في قلبي ما تسلا والمهدي هلا قلبي قلبي ما تسلا والمهدي صيح صيح آهن آهن آهن أيها الدمع باعه وابحث وابحث فيه ما شاء الله اهن اي وابحث في هلا هلا سلتا اصرخ مع صاحب الزمان في <تصفيق> هو <سيه. تصفيق> في هواسي بالنده اللهم رغم الحزن والاسى والاشلائي والاسرى اني الهاحول عليا تبواتت ذكرى يا طاوي يا حلمان يصنع النصر في من وحي حسيني حرين يفتاح الدهر حرين يفتاح طهل النصر في قلبي وسمعيه يا كل بين النصر دمعي في النصر في تا قلبي وسمعي يا كل بين النصر دمعي جلا الخطب جلا فالمهدي ما لله اهن اهن يا حدام وعبحث في هلالي اجرك على صاحب الزمان حبيبي بارك الله وابحث في الهلال هل لا هل لا سلتها فخرة احيانا ان ابكي ولا ابكي لما غبت سيانا لما غبت سيانا نور العين في عيني انت فيها من ذا يركع النور ايها اي نور اي نور اي ني اي ني اي انت فيها اي منذا يردع النور اي ايها عاشورا هلا ہے لا سیل کہل <متصر> مثل الثقية الراسي لكن مثله حزن شاب الشيطة في راسي لما نحتى مكسورا وحزني لي عباسي وحزني لي يحدد لي شعوري يا ابن حيدار أبكي أمبي هذا النصر أفخار يحدد لي شعوري يا ابن حيدار يأبكي أمبي هذا النصر أفخار مَعْنَاكَ تَجَلّا فَالْمَهْدِيُّ هَلَّا مَعْنَاكَ تَجَلّا فَالْمَهْدِيُّ فَالْمَهْدِيُّ بامن ولهم يروه يا نهر الاسفامي يكون روه يا عاشوره يكون الامي كل احساسي من فخر والامي من فخرين الامي اجديله دي سلكه ونساوا ده في دون غيرك الحجاده بې سېل کاونو سوادا وي دون غيك الحيداده حتى الليل دلا فلمديو ماشاء الله